إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيلنا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلمون والذين كفروا إلى جهنم يفكرون تضامنا مع حملة احنا كمان من يسوي يسويرة نعلن أننا لن نرد على اي رقم مو مبين نصرة للدين